واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا إلا من أتى الله بقلب سليم وأزرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله